119. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون 110. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 111. وإذا نقول وَإِذَا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون 112. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان يعمهون 113. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون صابعا في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاعهم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 بسرعة من مثله فأتوب بسرعة من مثله وادعوشوا أداءكم وادعوشوا أداءكم 119. ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 110. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق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 فَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا رَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ أحد الله من بعد ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون وكنتم أمواتا فأحياكم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 فَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنِ النَّعْمَةِ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن ربه كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هو التواب الرحيم قل له بطو منها جميع فإن يأتي مني هدى فمن, فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا وَأَوْفُوا بِعَهْدِهِ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَفْرَحُونَ وَأَمْنُو بِمَا زَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوْلَكَ فِرْدَبٌ وَلَا تَشْتَوُوا بِآيَاتِ ثَمَنُهُ قَلِيلٌ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتدتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون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 يصومونكم سوء، العذاب يذبحون أبنائكم، يذبحون أبنائكم، ويستحيون نسائكم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم وأغرقنا آل فرعون. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده, من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا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 بَكُلُوهَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا, فأنزلنا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 فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة, فهي كالحجارة أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وإن 119. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار لَمَا وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبق من خشية الله, وما الله بغافل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 بما فتح الله بما فتح الله عليكم ليحاجوك به عند ربكم افلا تعقلون او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا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 ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وهنتم تشهدون ثم انتم ها اولائي تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون, عليهم تظاهرون عليهم العدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم اف تامنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي الا خزي في الحياه الدنيا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 ففريقا كذبتم, ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما صدقوا لما معهم وكانوا من قبل ويستفتحون على الذين كفروا فلما جاؤهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين باسم اجترو به أن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 ويكفرون بِمَا وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم, إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل مِنْ بعد وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم ورفعنا وَرَفَعْنَا الطور الطُّورَ ما مَتَاعِنَا بِقُوَّةٍ واسمعوا قالوا مَا وعصينا بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قلوبهم قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بئس وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ العجل بكفرهم قُلْ بئس ما لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا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 قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان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 صدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء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 من أهل الكتاب وللملشكيين أي ينزل أي ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما نسخ من آية أو ننسخ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 ر في هسمه وسعى كان لهم أي يدخلونها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا وجهو الله إن الله, واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانط بديع السماوات والأرض وإذا قضى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 لَنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَى كَالْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت بعد اللَّهِ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 التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين والتقوى لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون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 من واتخذوا من مقام إِبْرَاهِيمَ وَاتَّخِذُوا وعهدنا مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهْدُنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود السُّجُودِ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 ك انت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم منهم يثلو عليهم آياتك. عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرب عن مله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 ان الله اصرف لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه, إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي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 وَإِذْتَدَو وَإِذْتَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَدْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قل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 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بع ولئن اتبعت أهواء من بعد ما الظالمين الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون بنائهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا من 117. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 118. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون 119. يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا استعينوا بالصبر وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبِلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ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 هُوَ بَيِّنٌ فَأُولَئِكَ تَوُبَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا 109. بلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع, بما ينفع الناس الله من السماء من, من فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من وتصريف الرياح وتصلي الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من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 قطعت فيهم الاسباب وقال الذين اتبعو لو اننا لنا كره فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم الأرض حلال وطيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو تبع ما أنزل الله قالوا بل تبع ما ألفينا عليه آباءنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً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 فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذي اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر 121. تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله, من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 122. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين, والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء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 ذل على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف مما وصين جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن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 111. أجيب دعوة الداعي إذا دعان 112. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 113. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم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 أموالكم بينكم بالباطل وتدل بها إلى الحكام لتأكلوا فلطا من أموال الناس لتأكلوا فلطا من أموال الناس باثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج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 111. عَلَيْهِ عليه بمثل ما اعتبى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 112. في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله يحب المحسنين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 فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر, فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة, وسبعة إذا رجعتم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 يث وفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا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 إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل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 طان انه لكم عدو مبين فانزلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل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 فبعث الله النبيين وبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب, وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس, ليحكم بين الناس فيما النَّاسِ اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذي من بعد ما جاء 119. فهدى الله الذين آمنوا لما فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة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 حتى يردوك عن دينكم إن ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب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 121. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تكح المشركات حتى يؤمن ولا مؤمنة خير من مشركته ولو أعجبتكم ولا تكح المشركين حتى يؤمنوا ولا مؤمن خير من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 فان خفتم أن لا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما في ما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك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 اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن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 الله بكل شيء عليم وإذا قلقت النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلنهن فلا تعذلنهن أزواجهن إذا تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعرض به من كان من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 هما وتشاور فلا جناح, فلا جناح وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله أن الله بما تعمل بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجيه يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم فيما في أنفسهن بالمعروف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 119. النِّسَاءَ النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المغتر قدره متاعا بالمعروف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 119. قَرْضًا حَسَنًا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وَإِلَيْهِ ترجعون أَلَمْ تَرَ تر إلى الملئن بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم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 ب وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو تملك قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه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 فَلَمَّا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة, لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من, كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعد من بعد, ما من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم, فمنهم من آمن ومنهم من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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى ثم لا ما منه ولا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قولهم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 اليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه فأصابه آبلوا صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.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 117. وعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من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 إنما البيع مثل الربا وأحلا الله البيع وحر مر فمن جاءه موعد من ربه فاتها فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولا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 صراطا فنظره الى ميسره خير لكم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا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 فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع, أو لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون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 ولا تأسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أَجَلِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِيدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ الْشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أن لا أَلَّا إِلَّا